فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا اذخنتموهم فشدوا الوثاق فشدوا الوثاق فاما من بعد وانما فداء ان حتى تضع الحرب أو زارها ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَنْ تَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبَلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ فإذا لقيتم أيها المؤمنون الْمُحَارِبِينَ من الذين كفروا فاضربوا رقابهم بسيوفكم واستمروا في قتالهم حتى تكثروا فيهم القتل فتستأصلوا شوكتهم فإذا أكثرتم فيهم القتل فشدوا قيود الاسرى فإذا اسرتموهم فلكم الخيار حسب ما تقتضيه المصلحة بين المن عليهم بإطلاق صراحهم دون مقابل أو مفاداتهم بمال أو غيره واصلوا قتالهم وأسرهم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 ويختبر الكافر بالمؤمن فان قتل المؤمن دخل الجنه وان قتله المؤمن دخل هو النار والذين قتلوا في سبيل الله فلن يبطل الله اعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم سيوفقهم لاتباع الحق في حياتهم الدنيا ويصلح شانهم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 افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين امثالها افلم يسر هؤلاء المكذبون في الارض فيتاملوا كيف كانت نهايه الذين كذبوا من قبلهم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 يتمتعون في الدنيا باتباع شهواتهم ويأكلون كما تأكل الأنعام لا هم لهم إلا بطونهم وفروجهم النار يوم القيامة هي مستقرهم الذي يؤون إليه وكاين من قريه هي اشد قوه من قريتك التي اخرجتك اهلكناهم فلا ناصر لهم وكم من قريه من قرى الامم المتقدمه هي اشد قوه واكثر اموالا واولادا من مكه التي اخرجك اهلها منها اهلكناهم لما كذبوا رسلهم فلا ناصر لهم ينقذهم من عذاب الله لما جاءهم فلا يعجزنا اهلاك اهل مكه اذا اردناه افمن كان على بينه من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا اهواءهم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 فيها انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه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 وفيها أنهار من لبن لم يتغير طعمه وفيها أنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل قد صفي من الشوائب ولهم فيها من كل أنواع الثمرات ما يشاءون ولهم فوق ذلك كله محو من الله لذنوبهم فلا يؤاخذهم بها هل يستوي من كان هذا جزاؤه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 أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا اهواءهم ومن المنافقين من يستمع إليك أيها الرسول سماعا لا قبول معه بل مع اعراض حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أعطاهم الله علما ماذا قال في حديثه قريبا؟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 فإذاَا أُزِلَت سُورَةُم مُشكَمَةُ وَذُكِرَ فيِيهَا القتَالُ رَأَيتَ الذي نَفِي قُلُوبِهِم م رَض رأَتََّذينَ فِي قُلوبِهِم م رَضُظُرونَ إلَيكَ نَظَرَ الْ المَغشّ عَلَيهِ مِنَ المَووت.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 فتوعدهم الله بأن عذابهم قد وليهم وقرب منهم بسبب النكوص عن القتال والخوف منه فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم أن يطيعوا أمر الله وان يقولوا قولا معروفا لا نكر فيه خير لهم فاذا فرض القتال وجد الجد فلو صدقوا الله في ايمانهم به وطاعتهم له لكان خيرا لهم من النفاق وعصيان اوامر الله فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم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 الملائكة الموكلون بقبض أرواحهم يضربون وجوههم وأدبارهم بمقامع الحديد ذلك بأنهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم ذلك العذاب بسبب أنهم اتبعوا كل ما أغضب الله عليهم من الكفر والنفاق ومحادة الله ورسوله وكرهوا ما يقربهم من ربهم ويحل عليهم رضوانه من الإيمان بالله واتباع رسوله فأبطل أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله أضوانهم؟ هل يظن الذين في قلوبهم شك من المنافقين؟ أن لن يخرج الله أحقادهم ويظهرها ليخرجنها بالابتلاء بالمحن ليتميز صادق الإيمان من الكاذب ويتضح المؤمن ويفتضح المنافق ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولو نشاء تعريفك أيها الرسول المنافقين لعرفناكهم فلعرفتهم بعلامتهم وسوف تعرفهم بأسلوب كلامهم والله يعلم أعمالكم لا يخفى عليه منها شيء وسيجازيكم عليها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 بل سيؤاخذهم بها ويدخلهم النار خالدين فيها ابدا فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم فلا تضعفوا أيها المؤمنون عن مواجهة عدوكم وتدعوهم إلى الصلح قبل أن يدعوكم إليه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 وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُ يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ فَلَا يَنْشَغِلُّ بِهَا عاقِلٌ عَنِ الْعَمَلِ لِآخِرَتِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَتَّقُ اللَّهَ بِامْتِثَالِ أَوَامِرِهِ وَاجْتِنَابِ نَوَاهِيهِ يُعْطِكُمْ ثَوَابَ أَعْمَالِكُمْ كَامِلًا غَيْرَ مَنْقُوصٍ ولا يطلب منكم اموالكم كلها وانما يطلب منكم الواجب من الزكاه اي إن, ان يطلب منكم جميع اموالكم ويلح في طلبها منكم تبخلوا بها ويخرج ما في قلوبكم من كراهيه الانفاق في سبيله فترك طلبها منكم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 والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم هأنتم ها هؤلاء تدعون لتنفقوا جزءا من أموالكم في سبيل الله ولا يطلب منكم إنفاق أموالكم كلها فمنكم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 بل يكونون مطيعين له